صلى الله عليه وسلم لا يهلوا انتم حتى تميئوا ديني لقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم الداء اذا اصاب المسلمين لكنه لم يكتف بذلك فقد فاض الداء من ذوال بكلمه طيبه وراسن المسلمين اليوم عنها غافيون قال حتى تميئوا ديني هذه الكلمه وارجو ان تكون قصيره اسالك فضله اجابه على الاسئله حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديار الحديث انهم الدواء هو الرجوع الى الدين اول شيء ينبغي ان نلفت النظر اليه اي من ديننا كما جاء في كتاب الاشده إن الدين عند الله الإسلام وكما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي وربيع لكم الإسلام دينا هذا الإسلام الذي جعله الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدواء إذا رجعنا إليه وتعاط إله وإنه رفع الله عز وجل ما حل بنا من الظل أصبح اليوم أصبح الإسلام اليوم له مفاهيم كثيرة وكثيرة جدا وماذا نتحدث أصبح الإسلام في بعض أصوله في بعض عقائده أقد ما يقال فيه إنه أمر مختلف فيه ما التوفيد في بعض افشاكه توفيد العباده اصبح شركه يسمى عند بعضهم عباده ولا اريد ان اتعمق في هذا لانه لا مجال الان وانما هي فكره والذكرى تنفع منيح كذلك بعض المحرمات اصبحت اليوم ما اقل ما يقال وضع تحت وخلافه هل يجود أو لا يجود خذوا مثلا هذه المناهج وألات الطرس التي لا يكاد ينجو منها فيك مسلم لا نعلم مع الأسف الشديد أن نجد من يقول لإباحتها على الرغم من مجيء أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمها أتصر على حديث واحد الكيره انا وهو قول عليه السلام كما رواه البخاري في صحيح تعليقا لا يكون لنا في امتي اقوام يستحلون الخمر الخمر اي الشر اي الجنس قالوا لا يستحلون الكيره والخريره هاي الخريل الحيواني الحنمه والعاجه عطفة رسول الله شركة يو... بعض المحرمات أصبحت اليوم مرأة ما يقال موضع محكي وخلافه هل يجود أو لا يجود خذوا مثلا في كل شراء المحكيين المحكيين من بعد عطفوا إذا أردنا أن نعود إلى هذا سبحانه صلى الله عليه وسلم وثالث الجواب الاخر فقال لما قيل له ما الذي يدخل في الناجيه قال هي الجناح وهو يعني جناح الصحابه بداليه الجواب الاخر قال هي ما التي تكون على ما انا عليه واصحابي اذا اذا خلاص المسلم اليوم ان يدر من الاختلاف سواء كان هذا الاختلاف في الاصول او الفروع الا سبيل له الى ذلك او الى النجاة التي ذكرها نصر الله في هذا الحديث الا بان يعود الى الجماعة الذين هم اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وبخاصة ملهم الخلفاء الراشدين الذين حظى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على ان يتمسكوا في بسنتهم كما جاء في حديث العباض بن ساليه وبه اختم هذه الكلمه قال العباض رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم موعظه وجلت منها القلوب وهرقت منها العيون فقلنا يا رسول الله انا لنراك توصينا وصيا وداع فاوصنا وصيه لا نحتاج بعدها الى احد ابدا فقال عليه الصلاه والسلام اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان ولي عليكم عبد حبشي والا من يعيش منكم فاشيرت الى فلكيره وانهم من يعيشون فاشيرت الى فلكيره عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وياكلوا محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وفي حديث جابر كل ضلاله في النار اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما القينا وبما سمعنا انه سميع عليم الان نتوجه ان شاء الله الى ما يحضرنا من الحديث عن الاشياء التي سنسمعها ان شاء الله نشكر <تصفيق>